قُلْ فَدَرِّؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فِحينَ بِمَا آتَهُ اللهَّهُ مِن فَلِهِ وَيَسْتَبَ شِرود وَيَسْتَبَ شِرونَ بِالَّذينَ لَمْ يحَقُوبِهِم مِنْ خَلْفِهِم أََّا خَوْفٌُ عَلَيهِم وَلهُ يَحزَنُود يَسْتَبَ شِرونَ بِنِحْمَةٍ مِنَ اللهَّهِ وَثَب